بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما ألواك ما القارعة تَنقُلُ الْجِبَالُ كَأَنَّهُمْ مَنفُوشُ بِمَا مَنفَقُوا لَكَمَآزِينُ فَهُوَ في عيشة 119. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية